이지 사소 이메일 شكلي ليمين انا بيدينا خالص ومليش فوقنا هو قال معين مظبوط مع المظبوط من اجل راجل اموت علشان اكون مكتوب في حديد وفي على الطبليه وبقدري لك مش مبداي المبدا تياما ولفات لو على الفلوسه بصرف في اي مكان انا لو عملتي مجد ما في حد هيشتريكم على كد ما كنت شايلكم وانتم قنين حولكم ما بقاش واكل رب العباق ايديكم كلمتي يا اخويا انسوا انتوا اللي حاجيتوا ولا كنت سايبة ولا عمري كنت حاسبة خدت الصحاب على عبا على مبدأ اني نواحي اخرتها عدو داية جابوا اللي فيهم فيا بصتلي نفسي شوية ما نوزت عالم جاحي ماشي بعيلك معلش بدحك لكن على غش الحزن ما للوش في بحر دموع على داي معاك وهكمل ده انا من زمان بقى بعمل قدت خلاص بقى تنوني والدنيا كلنا عرفة عربيتي متفيمة والسكة متعاكمة اخترت اشوف الربا ومشوفش ناس